نسمع كثيرا عن زكاه النقدين فما هما وما نصابهما وما المقدار الواجب فيهما النقدان هما الذهب والفضة وعليهما يقوم النشاط الاقتصادي من زمن بعيد والزكاة واجبة فيهما بمقتضى قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم والزكاة واجبة فيهما في أي شكل يكونان عليه يعني لو كان نقودا أي عملة مضروبة أو سبائك أو تبرا أي مادة الخامة ولا تجب إلا عند البلوغ للنصاب وذلك شأن كل وعاء للزكاة وإلا بعد تمام الحول أي السنة من التملك ويشترط أن يكون هذا المال زائدا عن الحاجات الأصلية خاليا من الدين ونصاب الذهب هو عشرون دينارا كما ثبت في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والبيهقي عن علي رضي الله عنه ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا إذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول وقال مالك في الموطا السنة التي لا خلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا أي في الذهب كما تجب في مئتي درهم أي من الفضة وجاء ذلك في حديث رواه أصحاب السنن عن علي مرفوع معنى هذا أن الدنانير عملة ذهبية نصابها عشرون ويساوي بالدراهم ثمانية وعشرين أي حوالي خمسة وثمانين جراما من عيار واحد وعشرين والدراهم عملة فضية نصابها مئتان يساوي بالجرام قريبا من ست مئة والواجب في الزكاة هو ربع العشر أي اثنين ونصف المئة وبتقدير السعر يؤخذ عن كل ألف جنيه خمسة وعشرون جنيها ولو كان عند الشخص زنامير ذهب أقل من عشرين ودراهم فضة أقل من مئتين لا زكاة عليه ولا يضم أحدهما إلى الآخر كما رآه بعض العلماء وقيل يضمان لأنهما نقد يتعامل به وتجب الزكاة عند بلوغ النصاب. هذا والزكاة تخرج وزنا من الذهب والفضة أو تخرج بالسعر الذي يكونان عليه عند تمام الحول والله أعلم